آخر فرصة في المؤتمر كان لازم فيها نشوف آخر إعلان وآخر ظهور للرب يسوع في الكتاب المقدس. آخر إعلان وآخر مرة ظهر فيها الرب يسوع نختب فيها مؤتمرنا من سفر الرؤية الإصحاح الأولاني هنقرأ من عدد تسعة سفر الرؤية إصحاح واحد وعدد تسعة أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطنس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا انا هو الألف والياء الأول والآخر. والذي تراه اكتب في كتاب وارسل إلى السبع الكنائس التي في أسل إلى أفاسوس وإلى سميرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرة وإلى ساربس وإلى فلاديلفيا وإلى لودوكين فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رألت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين متمطقاً عند سبيه بمنطقة من ذهب، وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض كالثل، عيناك لهما نار، رجلا شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوت كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليوم سبع كواكب وسيف الماضي حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوته. فلما رأيت سقطت عند رجليه كميت فوضع يده ع... اليمنى علي قائلا لي لا تخف أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين ولي مفاتيح الهوية والموت فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا سر السبع الكواكب التي رأيتها على يميني والسبع المناير الزهبية السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس والمناير السبعة التي رأتها هي السبع الكنائس آمين. قبل ما نتكلم عن الرؤية نفسها اللي شافها أو الظهور اللي ظهر بها رب لي كل المجد ليوحنا، عاوز أتكلم عن يوحنا عن يوحنا في الموقف ده لأن يعني كتير مش بياخدوا بالهم من الشخص نفسه لكن انا عاوز اتكلم عن الشخص ده شويه الشخص اللي الرب استأمنه انه ينقل لنا هذا الاعلان العظيم والاخير للرب يسوع في الكتاب المقدس الاعلان ده اخر اعلان واي حد يضيف على هذا الاعلان يضاف عليه الضربات كل أحد يحذف من هذا الاعلان الاخير يحذف اسمه من سفر من هذا الإناء البشري الذي استأمنه الله على كتابة هذا الإعلان الأخير يوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحب يوحنا كان بحب رب قوي بمشاعره كمان مش بس يعني كل التلاميذ كانوا بحبوا الرب طبعا لكن يوحنا نعرف من شخصيته إنه شخصية فيها رومانسية شوية يعني كان يحب حتى ما يقعد يقعد جنب الرب يعني هم كلهم بيحبوا الرب طبعاً بس لا هو ي... لازم يعقم يعني آه يعني وسعت يركن كده براسه على صدر الرب يعني, يعني قصة فيها شوية مشاعر كمان ويسوع كان بيحب يعني مش كانش محب من طرف واحد ولما كان الرب يقول لي ترميزه إن إن أنا هسيبك وأصعد وارسلك العالم بأعد لكم مكان ومتى أعدادت المكان آتي أيضا وأخذكم إليه تخيلوا مشاعر التلاميذ هم بيحبوا الرب بكل قلبهم أصبح الرب هو كل حياتهم ما يقدروش يعيشوا من غيره فكرة أن الرب يسيبهم أصلا ويصعد إلى السماء دي فكرة سقيلة جدا عليهم ما يتمنوش أن ده يحصل بس هو الرب قال لهم معلش أنا هبعد لكم الروح الكدس هيقعد معاكم لغاية ما أنا أعد المكان وأرجع وإنتوا مرسلين إلى العالم بإرسالية لازم تكرزوا بالإنجيل إلى الخليط كله ولما تخلصوا الموضوع ده أنا هاجي وأخذكم إليه فبالعافية يعني يعني بالعافية سابوه وهو بيصعد أمامهم لدرجة هو لو لما صعد والسحابة أخذته عن يعنيهم لأنهم واقفين شاخصين إلى فوق مش قادرين نزلوا عنيهم للأرض مش متخيلين ان انا ممكن ابص على الارض دي وارجع اعيش فيها مفهاش يسوع يعني مش متخيل ان انا ممكن امتجي في يوم امشي في شوارع ورشاليم ومن غير يسوع يكون معاي مش متخيل المشهد درجة ان رب صعد وجلس على يمين الاب وبيبص لقاهم واقفين ورافعين عنهم فاضطر يبعت لهم اتنين يقول لهم ايه ايه خلاص ايه بص تنزل تنزل للارض خلاص انا عارفين ان انتوا بتحبوا الرب يسوع بس يسوع هذا الذي رايتموه صاعدا الى السماء سياتي هكذا نفس الاسلوب ونفس الطريقه هيجي تاني بس انتو قدامكم شغل بقى هو سايبكم عشان تتمموا مشيئه على الارض فلازم تتحركوا فين عبال ما نفع ينزلوا عنهم على الارض ويرجعوا للعليه متبدلين رؤسهم كده عاوزين يستوعبوا الموقف يعني احنا في العالم لوحدنا بغير الرب يسوع اعتقد ان هما اتجمعوا يعني ابتدوا يتكلموا مع بعض وقالوا يا جماعة عايزين يعني يعني نبقى يعني شعلات نار نتمم الهدف الرب من وجودنا على الارض بسرعة لان الرب احنا محتاجينه يجي وهو الرب مش هيجي إلا لما نخلص الشغل بتاعنا في العالم ولما حل الروح القدس يوم الخمسين وقف بطرس وعز وعزة جاب ثلاث تلاف نفس. هو الرب اللي جاب مش هو اللي جاب يعني بس احنا بنقول كده وخلاص يعني. الرب جاب ثلاث تلاف نفس. اكيد بالليل في في اخر النهار كده قعدوا وابتدوا يحسبوا قالوا وعزة بتلاث تلاف نفس. يعني كويس معدل حلو يعني لو احنا مشينا بالمعدل ده ممكن نخلص في اسبوع مثلا شهر. ديها شهر. واحد وحديده شهر. ونقعد شهر من غير ما نشوف الرب معقول يقول له معنش يعني ادي براح بقى برضو شوية ممكن نحتاج ننام نحتاج نعمل اي حاجة بعد يومين بقوا خمس تلقين قال الله عاوزين نمشي بالمعدل ثلاث تلاف الوعزة ثلاث على طول عشان نقدر نخلص يعني فاتت الامور كل شوية الجماعة الاولى جماعة عاوزين نشد حلنا شوية الرب لازم يعني يجي بسرعة ومحنا مش مستحملين نقعد من غيره شوية شوية بدأت الأمور تتغير ابتدى بطرس يوعز ينضرب بدل ما يعز فيجيب 3000 نفس لا يوعز تقبض عليه ترمي في السجن ايه ده بقى لا كده يوم راح من غير ما نجيب حاجة الوقت كده بيطول مش مستحملين وأكترهم ألماً هو صاحب المشاعر ده يعني اللي كان بيحب الرب بمشاعره كمان صعبان عليه قوي يعني يوم كمان يروح كده بطرس السجن يعني ايه بطرس السجن احنا فاضيين بطرس السجن كمان احنا عاوزين نشتغل بكل طاقتنا بطرس السجن ده ايه فيصير يصير من الكنيسه صلاه بلجاجه من... يا رب طلع بطرس يا رب عاوزين نخلص احنا مش فاضيين للمقاومه لل... والحاجات دي و... يعني ايه فجاه بطر... يوحنا الحبيب لقى باب بيخبط فبيسال واحد جاي يقوله خبر يعقوب أخوه ماله اتقبض عليه كمان يعقوب اتقبض على، يعقوب ده الأكبرهم سنا يعني واحد من الثلاثة المقربين للرب يعني ف... يعقوب اتقبض عليه إزاي يا ما عايزين نصلي وهو في حاجة ولا إيه عايزين نصلي ويتجمعوا بالليل يقول لهم إذا ما ما ت لا يعقوب مش هحصل له حاجة ليه لأن الرب قال أنا ماضي أعد لكم مكان. ومتى أعداد المكان قاتي أيضاً وأخذكم يبقى لغاية ما الرب يأتي كلنا هنكون إيه؟ موجودين بما فينا مين؟ يعقوب رب قال هاجي أخذكو هاخدنا من غير يعقوب ما مش معقول فما تلقوش يعقوب مش هحصل له حاجة هي بس يعني يومين كده ويعقوب هايضاً بعد شواء اللي بيخبط عليه بيفتح الباب يقول له في إيه يقول له يعقوب أخوك راسوك يرح نافذ في القلب يعقوب ده أخوه في الرب وأخوه في الجزء كذلك؟ واحد يموت من هنا كذلك؟ ده رب قال هجي أخذكم هيأخذنا كذلك وإحنا ناقصين واحد ده معقول في حاجة غلط الترميس يبقى يبقى في حاجة غريبة بتحصل في وسطهم والأيام تتعدي رتم الكنيسة مش بيزيد بنفس الدرجة تبقى في مقاومات تبقى مقاومات تبقى شرسة ده يبقى في واحد اسمه شاول الطرسوسي ينفث تهددا وقتلا على شعب الرب هو في ايه بس يعقوب ما عندوش وقت يبكي يعني يوحنا اوزي ما عندوش وقت يبكي على اخوه يعقوب اللي اتقطعت راسه لانه يعني ما فيش وقت عاوز يخلص المهمه المطلوبه منه فيبتدي يسال هو يعقوب كان مسؤول عن ايه في الخدمه عشان اقوم ايه مكانه حط نفسي تحت المسئولية، فابتده يقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه عقوة وابتدت الأمور تمشي والرتم يبطئ والكنيسة تقاوم وأحداث كانوا بعد شوية بقى مرة عشر سنين كانوا لما يتجمعوا كده يقولوا ما ماتت عشر سنين وإحنا مش شايفين الرب زي؟ أنا استحملت عشر سنين في عمري وربه مش موجود احنا كنا بنقوم شهر، شهرين، ثلاثة والرب ييجي على فكرة كل التلاميذ كان عندهم الاعتقاد ده الرسول بولس كان بيقول نحن الأحياء الباقين إلى مليء الرب لا نصبق الراكدين يعني الرسول بولس نفسه كان معتقد ان الرب هيجي ايه؟ في حياته هو هيكون حي وقت من الرب ييجي كلهم كانوا مستنين كده ايه جماعة عايزين نشد حيلنا احنا... احنا كسلنا ولا ايه؟ ازاي مش عارفين نخلق ازاي ربي بقاله عشر سنين ما جاش احنا اخرنا الرب قوي كده عايزين نشد حلنا وتمر الايام وتمر السنين بعد شوية يجي له خبر يفتح الباب في ايه يقولوله بطرس ما له بطرس مات لا ما تقوليش مش ممكن بطرس ده اللي قاله قال له اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات هنمشي من غير مفاتيح ما ينفعش بطرس بالذات ما نفعش يموت انت بتقول ايه؟ يقول له بطرس راسه قطعه او مات مصلوب جرح نافذ بطرس ده يعني هما الثلاثة اللي كانوا مقربين يعقوب وبطرس ويحاق بس برضه ما عنديش وقت اقول ايه ليه؟ في مسؤولين فيكتم وجعه وقلمه ودموعه بواب ويسأل طب بطرس ده كان مسؤول عن ايه كان بيعمل ايه ايه الكنائس اللي كان بيرعاها فاحنا ما ينفعش تقع لان وقتها ما كانش لسه الكتاب اتكتب فالمؤمنين ما كانش عندهم سند يسند ايمانهم الا الاحياء من تلاميذ الرب هما دول اللي ينفع نسالهم نفهم منهم لو في أي حاجة عايزين نعرفها لازم يبقى في حد عايش من تلاميذ الرب فما ينفعش اقفل على نبت وابكي بطرس على طول كان يروح يسال طب بطرس ده كان مسؤول عن ايه في له ده كان مسؤول عن كنيسه كذا وكذا وكذا وكذا يبتدي يروح هو الى هذه الكنائس ويحط كتفه تحت المسؤوليه ويحمل بعد شويه لا خبر يقول له بولس قال لهم لا ما ليه بولس ده شايل نص اوروبا وشايل أو اوروبا كلها ده ما ينفعش ده يقع يعني ده ده لازم يتنو موجود قالوا له ال أنا عاوزك تحس بيوحنا وانت بتقرأ الكلام ده فات قد إيه؟ فات سنين طويلة قوي فات أربعين خمسين الوقت عمال يمر بعد صعود الرب إلى السماء ورب مد في عمر هذا الشخص لغاية ما قرب المئة سنة يعني سبعين سنة بعد صعود الرب إلى السماء شاف كل الأعمدة وهي بتنقلب شاف كل الاسس المبنيه عليها الكنيسه كل رسل المسيح وهم بينتهوا والشر بياخذه ويقاوم بعنف ايه رايك في الاحساس ده وابليس صوت في اذنه لم يبارحه ليلا ولا نهار بيقول له يا عم اللي انت كنت مستنيه كنتم مستنين يسوع بعد شهر شهرين سنة سنتين أو فات تلاتين سنة هو في أربعين سنة كل وقع كل مات فين يسوع كل دا بيعدلك المكان كنت بمنتظرين ان انتو تاخذوا العالم تكرس بالانجيل للخليقة كلها وبعدين يأتي الرب من السماء انت نفسي خلاص دخلت على التسعين خلاص هتنتهي ما عندهش وقت يقول أي على بولس ويبكي رغم أنه أخ عزيز عليه لكن طب يسأل هو بولس ده مسؤول عن إيه؟ قالوا له ده مسؤول بقى عن وربا كلها ونص أسيا يعني فيروح وينزل تحت الكنيس يبعث يقول لهم لو أي حد محتاج حاجة أنا موجود وهو عنده 90 سنة 90 سنة ده لنا يعمل إيه؟ يدي لنفسه يعني راحة بضمير مستريح لا الشخص ده لغاية السن ده ما يقدرش يستريح ليه جوا إحساس إنه لو استريح الكنائس فهتسكت لأن الكنيسة دي كانت مسؤولة عن من بولوس بولوس ما بقاش موجود أي حد محتاج حاجة هيسأل مين هيروح لمين ما هو لازم يبقى فيه حد حي لغاية ما فضل هو بس الحي جواً طباع تخيل كده إن الكنيسة كلها وقف علي وهو عمل يتقدم في الأيام وابتدى يبقى الشيخ هو قال عن نفسه كده الشيخ ابتدى يبقى شيخ خلاص مش قادر يتحرك صوت بيعرف ودنه أو بيضحك أو بيقوله انت بتعمل ايه عاوز تنك شايل الكنيسة كنيسة ايه اللي هتشيلها انت خلاص اصلا في النهاية يعني الكنائس بص يجيله خبر الكنيسه الفلانيه دي ظهر فيها هرطقه والكنيسه الفلانيه دي ظهر فيها ضلاله الكنيسه الفلانيه دي حصل وهو عمال يكتم جوه قلبه وجع وجع وجع مش قادر يعبر عنه لانه حس انه في سباق لازم يكمل المسؤوليه المطلوبه منه لغايه ما الامبراطوريه الرومانيه تساءلت ايه الجماعه الغريبه دي احنا مسكنا كل الروس الكبيره وانت وخلصنا عليهم مسكنا اللي قال عليه ان هو اكبرهم سنا يعقوب ده قطعنا راسه واللي قالوا عليه ده الزعيم بتاعهم بطرس ده قتلناه واللي قالوا عليه بولس ده موتناه ايه اللي مخلي الجماعه دي بقية لغايه دلوقتي فقالوا لهم هو في واحد بصراحه فاضل هو ده اللي المسؤول عن هذه الكنائس كلها مين ده هتوه ده ما نشوفه ده. يلاقي باب يخبط عليه في يوم من الايام يوم يفتح الباب يلاقي واحد عساكر سكوه كله عنف ولولو الامبراطور عاوز يشوفه راجل يعني خلاص جواه صوت بيصرخ يقول لا لا محدش يجي ناحيتي انا اللي لسه شايل ايه الكنيسه والصوت له خلاص يا حبيبي انتهت انت هتتشهد بعد شوية كل الكنيسة ستسكت بعد شوية أوعدك كيبليس بيقولك اوعدك بعد بعد سنة سنتين من وفاتك اسم يسوع ده مش هيبقى مذكور في العالم اصلا القصة اللي كنت عايشين فيها وملكوت الله وملكوت الله هيغزوا العالم اوعدك سنتين ومش هتسمع الاسم ده في العالم وهم عندوش ردود هيرد يقول إيه؟ ما عندوش حاجه هو برضو مش فاهم وبيجيله تساؤلات كتير فينك يا رب اللي قلت أنا ماضي اعد لكم مكانا واتي لاخزك احنا غلطنا احنا عملنا حاجة. احنا زعلناك حصل حاجة مننا خلت مجيئك يتعطل كل الوقت ده مش فاهم علامات استفهام كبيرة قوي مش فاهم حاجه بيجروا ويحطوه قدام الامبراطور الامبراطور يبص له كده يقول له انت يوحنا انت قمت عف اوف زي ما بيقول انت يوحنا انت اللي لسه فاضل انت اللي لسه بتقاوم يعني انت اللي شايل الكنائس دي كلها ده انا انكسف امد ايدي عليه يعني بطرس انا صلبته بولس انا قطعت راسه ده انا لو مديت ايدي عليك يعني مش هحترم نفسي بصراحه انت ميت اصلا انت راجل انا هعمل معاك حاجه ما عملناهاش مع حد انا هاوديك في حتة هادية كده جا حبيبي تموت تموت برحتك ونفوء إلى جزيرة وقت وهو بيخدوه يحطوه بياخد كل اللي حلته من العالم بؤجه فيها ألم وشوية أوراق وشوية رقوق قديمة من كلمة الله كل اللي طلع بيه من الحياة كان بؤجه كده لا حطوها له بؤجة حطوه في مركب وماشيت بالمركب الى جزيرة جزيرة الوقت دي متفارقة كعب لو انت عاوز تروح بوتموس وترجع اخر نهار مفيش مشكلة يعني لكن زمان بوتموس دي عشان تروح بوتموس دي معناها انك ايه؟ خلاص مش هتشوف حد ولا حد هيشوف البركب ينزلوه على رمال الجزيرة لا هي جزيرة صخرية على فكرة يعني البيئة فيها صعبة جدا لا فيها اكل ولا فيها شرب ولا فيها اي حاجة ويحطوه على الجزيرة ويحطوا معايا البؤجة بتاعته ويقول له باي باي باي باي مسيحية باي باي مسيح كل حاجة بتنتهي وبتبعد المركب وهو بيشوفها بتبعد البحر ده فاصل بينه وبين الكنائس اللي كان بيخدمها خلاص البحر ده أصبح فاصل بينه وبين انه يرعى حد ان حد يوصله كانش عندهم واتساب كانش عندهم فيسبوك كانش عندهم الكلام اللي عندنا ده كان لازم يروح لكل كنيسة برجليه ويرعى برجليه ويخدم بيديه الكنائس البحر ده فاصل بينه وبين احبائه اللي رعاهم من كل قلبه حبا في يسوع المسيح اللي أحبه من كل قلبه حطوه على الجزيرة بقلب مملوء بالجراح تساؤلات بعلامات علامات الاستفام المرة لو أي حد فينا في مكان هذا الشخص الزمان بيقول حياه الفلاح من زمان يعني يعني يعني احنا مش ما شفناش حاجه اصلا ومكتئبين وتعبانين يعني تخيلوا الرجل العجوز ده يعني بيرموه في الجزيرة كده لوحده بيفصلوه عن خدمته اللي بيخدمها ويقولوا باي باي ويمشوا اول ما قرينا يقولنا انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره ليه صبره يا صبرك يا رب انت قلت انا ذاهب اعد لكم مكانا واتي ايه ده كله ايه الصبر ده على الشر الموجود في العالم مع الظلم صابر ده كله وسايب الشر يوصل للدرجات دي يعمله فينا كده ويعمله في ولادك كده ويعمله في الكنائس كده يعملوا فيي انا كده أنا شريكة في ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمص من أجل الكلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح بص الجملة اللي جاية كنت في الروح في يوم رفت ايه ده هو أول ما نزل الجزيرة صوت دحكة عالية قوي قوي في ودنه دحكة عالية قوي دي النهاية أنا جايبك هنا في الجزيره ليه؟ عاوزك تندم ببطء عاوزك تقتر كل ذكرياتك مع يسوع المسيح وتقتر كل اللي كنت بتصدقه فيه وتؤمنه بيه عاوزك تندم يا حبيبي عاوزك كده تفتكر كل حاجة كده لغايه ما تموت ببطء من الاكتئاب ومن التعب ومن الندم صوت عالي قوي في ودنه بيقوله كده يحبط أي حد لكن المفاجأ يقول لنا الكتاب كنت في الروح في يوم الرب على فكرة هو عارف يوم الرب منين طول ما هو في المدينة ممكن أعرف يوم الرب يعني. لكن هو أصلاً في الجزيرة لما تتنفي في جزيرة كده صخرية وشمس عملة تشرق وتغرب تشرق أنت هتعرف يوم الرب منين؟ هو كله شبه بعض وما فيش نتيجة حيطة بس هما بيقولوا في الطب عندنا أن, إن في حاجة اسمها الساعة البيولوجية يعني ايه الساعة البيولوجية؟ يعني لو انت او عاوز تصحى بدري في يوم مثلا الساعة ستة الصبح لازم تزبط المنبه لانك انت يعني هتنام فساعة ستة الصبح يتدوص لقي المنبه بيرن تلاقي نفسك بتتنطر من ع السرير مفزوع من احلى نومك تاني يوم وانت عاوز تصحى ساعة ستة الصبح وضابط المنبه هتلاقي على قبل ستة كده ابتدي تقلق يلين المنبه تلاقي نفسك متوقع يعني مش هتنط ولا حمّة ثالث يوم رابع يوم بعد كده ما تصبتش المنبّه هتلاقي نفسك الساعة ستة الصبح بتصحى دي اسمها الساعة البيوزي فواضح انه يحنّى من محبته للرب كان يحفظ يوم الرب بكل حياته يوم الرب ده يوم مقدس يوم الأحد ده يوم مقدس بيزحى فيه مبكرا بيقعد فيه قدام الرب ذكرى قيامة الرب من الأموات الكنيسه الاولى كانت تحترم يوم الرب أو. فمن كتر ما جسمه تعود انه يحفظ يوم الرب لما تنفى في جزيره لا فيها نتيجه ولا فيها حيطه ولا فيها ساعة ولا فيها حاجة في يوم لقى نفسه بيصحى من بدري وجسمه بيقول له النهاردة يوم الرب يلا يصحى في يوم الرب ويروح على ميه البحر يطص وشه بشويه ميه ملحه جميله كده يفوق ويخش ياخد الرقوق بتاعته اللي كان محتفظ بيها ويبتدي يدخل الى الروح كنت في الروح تخيل ابليس بيشد شعره بيصور بيغلطوا انت هتقعد قدام الرب تاني بعد كل اللي حصل ليه ليه يا عم انت؟ انت, انت لقى مين كده؟ انت ازاي امين كده؟ يقول له انا ما عنديش اجابات على اي حالة انت بتقول لي هيا خالص ومش فاهم ايه اللي بيحصل بصراحة وجوايا جراح كتيرة خالص وجوايا تساؤلات ملهاش اجابات بس انا بحبها ما عنديش اجابات على اي حالة وجراحي نازفة مش ملتئمة بس انا ما عنديش غير اني اكون في الروح في يوم الرب على طول بيدخل في الروح ناخد بقى وقت تذبيح ونشاشكر رب نقعد قدام رب ناخد وقتنا رب قال آه. عند النقطة دير رب في السماء قال انا مقدرش استحمل أكثر انا لازم انزل للشخص مش هبعطله حد انا لازم انزل للشخص شخص اللي لازم يشوفني أنا لازم أنقل هذا الشخص إعلاني بس ما تعرف الإعلان ده تنقل له ليه تبقى عندك خايفية هو حاب الرب قد قد وهو أمين بالله قد قيل احنا أي عثره في الطريق قد كده تقعد وحاسين ان احنا يعني لينا حق ان لينا حق انقمس شوف هو فين ريقول لنا وانا في الحالة دي دخلت في الروح عاوز أعبد الرب عاوز أمجد رب، رب تعناي ممجد ومستحق للتسبيح أيا كان ما أعنّم هنا أنا جيب ما بيقول مفيش ألم، مفيش أحزان فأنا بس حبيت يعني أوريك هذا الإناء عانى من إيه؟ يعني أكتر إناء عانى لأنه أكتر إناء طال به العمر عشان يشوف كل المقاسي اللي مرت بيها الكنيسة في العصر اليوم يقول لنا في اللحظة دي بقى حصل سمعت ورائي صوتا عظيم كصوت بوق. ده مين ده الرب يسوع في آخر ظهور له في الكتاب المقدس. آخر مرة يظهر فيها الرب في الكتاب المقدس كان لهذا الشخص لهذا الان في هذه البقعة المقفرة في جزيرة بوثموس اللي محدش يقدر يروح البوت فيها الرب رحلوا فيها. بنفسه. بس انا عاوز اقف قدام كلمة ورائي ليه ورائي ليه الرب ما ظهرلوش قدامه الرب عاوز يقول له انت باصص في الاتجاه انا مش هنحن نحن. وحن باصص على البحر على المقاسي اللي بتحصل على البحر اللي فاصل بينه وبين الكنيس وبينه وبين الخدمة الرب يقول له أنا مش هنا أنا هنا هل الرب هو اللي جاي من وراء ولا يحنى هو اللي باصص غلط عمر من الرب يجي من غلط الرب في مكانه صح دي. بس أنا اللي أحيانا بيبقى باصص في حتة تانية فعشان أنا مش باصص للرب مش شايف الرب مش شايف الإعلان اللي الرب هيعلنه عن نفسه دلوقتي هلنتكلم فيه على قد ما الرب يجينا وقت لأن أنا اللي مباش باصص صح فأنا موجوع وأنا متألم وعندي أحزان لان عندي تساؤلات مفيش ردود عليها فالربع عايز يقول له لي ديّر بصح عاوز اقول لكل كل أخ لي وأختي لي جاي مضغوط تعبان متألم واقع عنده تساؤلات عاوز أقول لك أنت باصص غلط التفت التفت فيقل لنا إيه؟ وسمعت صوت وراءي صوتا عظيما كصوت بوك قائلا أنا هو الألف والياء الأول والآخر الذي تراه اكتب في كتاب وارسل إلى السبع الكنائس التي في أسيا إلى أفاسوس وإلى سميرنا إلى برغاموس دي الكنائس اللي هو كان برعاها في أسيا الصغرى وفي كناس تانية بس رب الكنائس دي بالتحديد سبع كناس إلى ساردس إلى فلادينفيا إلى الهدوبي فالتفتوا لأنصب أصلي لنفسي ولكل حد فينا النهاردة أن يلتفت لو أنت بديش شادت أنظارك لحاجات بتحصل في قد الواقع تعباك ومحبطاك ما بيأساك بص التفت التفت للرب. التفت للإعلان اللي هنشوفه بعد شوية يقول فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب وفي وسط السبع المناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى برجلين ومتمنطقا عند سديه منطقة من ذهب من إين في ناس بتستفسر يعني فبيقول لك جرب في لهج في نقد لا ده الإنسان يسوع المسيح اللي آخر إعلان عنه في الأنجير إنه مصلوب متجلم. كل الاناجيل تكلمت عن الرب يسوع في اتضاعه في وآخر مشهد مشهد الصليب بعد كده شفناه في مشهد القيامة حاجات بسيطة كده وخلاص وصعب لكن اللي ماسل في أزهالنا يسوع الايه الموجوع المتقلم المسكوب اليدين والرجلين اللي في القبر مش كده؟ شفناش إحنا ده عشان كده ده احتاج إعلام خاص ده اسمه لو كنا قرينا صفر الرؤية من أول المصحح يقول لنا إعلان يسوع المسيح يعني هما على فترة الكنيسة هي لما جمعت على مدار السنين حبوا يعملوا عنوان لصفر الرؤية فقالوا رؤية يوحنى اللهوتي معرفش جابوا الاسم ده منين يعني هو أصلاً الاسم بالصفر مسمي نفسه. إعلان يسوع المسيح سفر رؤية عباره عن إيه؟ إعلان عن يسوع المسيح من هو يسوع المسيح؟ من هو الإنسان؟ يسوع المسيح بعد ما قام وصعد إلى السماء ايه هو؟ إيه شكله؟ إيه صفاته؟ إيه الوضع اللي هو فيه؟ إحنا نعرفه هو في الأرض نعرفه هو متضع نعرفه هو بسيط وهو بيقول يصنع خير وهو متألم وهو مجلود وعملنا أفلام والأفلام دي رسخت أزغان الناس الناس معظم انتباعاتها عن يسوع المسيح الجلادات اللي في ظهره والدم اللي نازل منه والدم اللي مغطي وشه حضرتك واخد بالك من الإعلان الثاني ده في آخر كتاب؟ لا يبليس عامل عتامة على السفر الأخير ده لك سفر رؤية ده صحاب قوي مناش تروحنا بسيطة؟ لأنا لا جئ ليه؟ مين عاوز اخفي عني هذا الاعلان عن يسوع المسيح ده ده الاعلان الأخي الرب قال طوبى لمن يقرأ أقوال هذا الكتاب الاعلان ده لازم يبقى في أذهان ده آخر حاجة لازم تبقى في أذهاننا من كلمة الله اعلان يسوع المسيح في هيئته القضائية كالإنسان يسوع المسيح ده السلم اللي اتكلمنا عليه امبارح وقلنا بكره هنتكلم عليه بعمق اكتر السلم المنصوبه من السماء الى الارض الانسان يسوع المسيح اللي ملائكه الله بتصعد وتنزل الان لينا على اساسه اسمه ايه شكله ايه هو كده احنا لغايه النهارده عايشين فقط في يسوع المصلوب بص دايما صور أي يخش أي بيت مسيحي بص للصور، هتلاقي صور الصليب ليه آخر مشهد عندنا الصليب؟ واحنا احنا ما وصل لناش؟ سفر الرؤية؟ ليه يا سوعة دايماً المشهد الأخير عندنا حد بكحة إنه يعمل عتامة على اللي بعد كده؟ كما لو إن اللي بعد كده مش معلن لسوعة بعد ما صعب ما محدش يعرف عنه وحيجل لا يا حبيب ما هو اسمه صفر الرؤية، اسفت اسمه إعلان يسوع المسيح لازم يكون عندك إعلان عن يسوع المسيح بعض مقام وصعد من هو الآن يسوع المسيح الآن ليس مصلوبا وليس متألما وليس مهزوما وليس موجوعا يسوع المسيح الآن ممدود الآن فالرب ظهر ليوحنا بصورته الحالية وقال له اكتب اللي انت شايفه وبعثه لكل الكنيس دي الصورة الأخيرة اللي لازم تبقى عندك عني مش إن أنا المتالم مش بس أنا اللي موجوع هنقف قدام الصليب كل حياتنا طول حياتنا هنروح للصليب كتير ونقف قدام الصليب ونتعلم عن الصليب وده أساس خلاصنا بس بعد ما تروح للصليب وتقف قدامه وتتعلم منه ارجع اركع قدام مين؟ يسوع المسيح الموجود الآن يسوع المسيح الموجود الآن في كمة مكتوب ودي المفاجاه اللي كانت بالنسبه لحنا محنه متقال له كلام او الانطباعات اللي وصله له من الواقع ان يسوع المسيح هزم الشر هزم الانجيل هزم اسم يسوع هما ما فاهمين ان بسهوله اسم يسوع هينتشر في العالم وهيخلصه والرب يجي وخلاص الدنيا تخلص احنا دايما فكرنا مسطح يعني دايما الامور عندنا سهله كده لما نحس انها من كلكعه نتعب دي هي الامور بتاع الكع طبيعتها انت بتنشر ملكوت في ملكوت اخر هذا العالم وضع فين في الشرير والشرير ده مش سهل دي مملكه الرب اتكلمنا عنها مملكة مملكه موجوده ابليس مش سهل ابليس عدو قاسي انت بتنشر عاوز تنشر ملكوت اخر في وجود ملكوت ابليس ازاي عاوز الامور تمشي بسهوله ممكن لازم يحصل كده كل اللي بيحصل ده كان لازم يحصل بس هما التلاميذ بسبب محبتهم للرب ما عندوش سداد يستوعب ان في وقت قلنا هيبقى فيه صعوبه وبتدي مشاكل لا متخيلوا ان يعني خلاص احنا هنروح وهنكرز وكل ما هنكرز هنكسب ناس ونكسب ناس لغايه ما العالم يخلص والرب يجي وتوتا توتا خلصت رب قال له انا جايب لك في الجزيره دي عاوز انفرد بيه وجايب لك اعلان عني مش بس في الوقت الحاضر لا والوقت الجاي هكلمك عن ما هو قائم وما هو آتي هحكي معي هرد لك على كل تساؤلات ابليس الكذاب بيقول لك ان انا جايبك الجزيره دي عشان تندم وتموت ببطء كذا ازاي فانا اللي سامح انك تيجي الجزيره دي لان حسيت ان بعد كل الامانه والمعاناه اللي عانتها انت تستحق أنت اجازه بعيدا عن الناس اخدك فيها في خلوه زي ما كنت بتقعد زمان معايا نقعد نحكي هحكي لك عن كل ما هو ادي فوق ان الرب في قمه مجد وجهه يلمع كالشمس الشمس في قواتك أنا انطباعي عن اللي بيحصل والأحداث اللي بتحصل والأخبار اللي بسمحها انك مهزوم إنك محتراجع أمام الشر إن الكرازة بالانجيل بتتراجع قدام الشر مين أنتباعي؟ أنا في كنة مجد للوقت دلوقتي دلوقتي وانت شايف الشر هو المنتصر وهو الغالب انا دلوقتي ده لم, يم... لم ينتقص من مجدي ولا اقل القلب انا في قمه سلطان في قمه مجدي انت اللي باصص في حته غلط يا يوحنا بصلي فاضلك دفت بصلي الرب قاله ليوحنا من الفين سنه يقوله المقام وهو احنا باصين في حته غلط الواقع مال يعنينا اكتر من رؤية مجد الرب فعشان كده احنا مهبلين تعبانين اخبار بالتاينا نسمع دايما اخبار سلبيه ابليس عاوز يضغط علينا بالتقاب وبحزن وبالم فين الرب اللي مجدنا احنا بص في الحقيقه لو انا باصص للرب هيبصصني على الواقع بس هيفهمني صح الرب في كل مجد الان يرسل اللي عاوز اقولها لك قبل ما تسيب المؤتمر ده الرب الآن في قمة مجد وفي قمة سلطان واللي انت عمال تسمع عنه بيحصل بره ده وحد ما عاوز يصور لك الدنيا بتنهار ده بالذهب اللي عمل عتامه على سفر الرؤيا بالتحديد وخلى الكنيس كلها بتقول لك مش عايزين نقرا سفر الرؤيا ده صعب قوي هو مش صعب هو صعب على المسيح لانه بيعلن يسوع عمز. في قمة مجدوء وفي قمة المصار اعتقد يوحنا خد ود شوية مع رب طبعاً ما, ما, ما ذكرش الوحي لنا الكلام ده يا رب ده انت ويتنا مزاهب واعد لكم مكان مجاي وهاخدكوا بتاع يعني انا مقدرش اقول لك يوحنا كل حاجة انت ما كنتش تقدر تحتمل الفاكر لما قلت لك اشياء كثيرة اريد ان تحدثكم بها لكنكم لا تحتملون الان رب قال لهم كده انا كان نفس اقول لكم ان هيحصل كل الكلام اللي بيحصل ده بس انتو ما تحتملوش ليه انتو بتحبوني قوي ومش نستحملين ان انا اصلا اغيبة عنكو في يوم كنت عاوزنا اقولك ان انا هطلع ومش هشوفني تاني لغاية ما تموت يا رحانا مكتش تستحمل فانا ستك على عماك كده معليش يعني انتخبتها في وشك بس معلش يعني تي اديال كتيرة هتيجي ليه لان معركة الشر معركة طويلة بين الشر متجزر في في الإنسان وفي الأرض. هناخد وقت وأنا اللي سامح للشر بيتحرك أنا اللي سامح له أنا اللي سامحته له بقى لغاية هنا في الجزيرة عشان أختلي بيك قال أنا في قمة سطحان كل حد من إخواتك اللي سمعت عنهم بيموتوا دي كانت خدمته انتهت يستريح من أتعابه وأعماله تبعه فيش أي حد يعني فيش أي غلط. أنا ما فيش حلو غلط أنا رفض مثالي إن إحنا غلطنا أنا رفضت شو الحاد في أدوار كتير بس دا دا أنا اللي شيء الكنيسة رفضنا حسب كنيسة تقع حبيبي أنا اللي واقف وسط المناير السبعة وأنا اللي ماسك المناير السبعة وماسك ملائكة الكنائس السبعة فيني من من أوحاحك يوحنا إنك أنت المسؤول عن الكنيسة لا يا حبيبي استريح مش أنت المسؤول عن كنيسة أنا المسؤول عن الكنيسة أنا المتمشي في وسط المناير السبع أنا الممسك خدام الكنائس أنا مسؤول أن الكنيسة على مدار الأيام والاجيال يقام لها الخدام ويقام لها العمل في آخر موقف من مواقف الكنيسة رد فعل يحنى فوقعت عند رجليه تبات تخيل قال يتكوّم قال لي ما طلعتش لما قالوا لي يعقوب أخوك مات قال لي ما تلعيدش لما قالوا لي مات قال لي مكتومة جوايا سنين وأنا مش قادره اقولها اول ما الرب أطمّنه ان ما فيش حاجة غلط خرجت منه قابرة وقع عند أقدام الرب ينهيرت وأنا نفسي أقع عند رجلي الرب النهاردة تمام لو ما وقناش عند رجلي الرب لو ما شفناش الرب في نجدو ده واعنا عند رجلي إذا في حدا مش مصدقه إذا في إعلان لغاية النهاردة ماوصلناش مش هنعرف نواجه العالم والشر وأنا شاكك في ان ممكن الشر ده يكون غالب مش هنعرف الأمور لم تفلت من يد الرب المو... رموك في يمين من فضلك انا مش بندرس جزء كتابي من فضلك قوله انا من حقي هذا الإعلان الاعلان اللي أنت أعلنته وأظهرت بيه نفسك يوحنا محتاج يظهر في حياتي أنا محتاج يبقى عندي صورة أخرى ليسوع المسيح بعد أنه مصلوب ومقام يسوع الآن في الملك في قمه سلطانه على الأحداث مجريات ما يحدث في العالم بكل ما تراها من شر وفوضى وأوبئة وحاجات كده شكلها مش محكوم هي في يده وتحت سلطان من ما عنينا مليانة بيسوع المسلوب لو شفنا يسوع القاضي يسوع على فكرة في صفر الرؤيا يرتدي ثوب القضاء الصوب إحنا مش شفناهوش في الأنجيل في الأنجيل شفنا يسوع اللي بيقول لم أأتي لأدين العالم لستم تعلمان من اي روح انقبتو انا مش جاي دين انا جاي اخلص لكن يسوع اللي في سفر الرؤيا الان هو الجالس في مركز القضاء بقى احنا شفناك وابليس مش عاوزني كيف عاوز يوهمك ان مركز القضاء في مكان اخر اخرين هم المسؤولين عن ما يجري في العالم ابليس هو المسؤول عن ما يجري في العالم عاوز اقولك الحياة اشترك الرب الآن بكل سلطانه مسؤول عن ما يجريه في العالم والكناس اللي بنسمع عنها والافتدادات اللي بنسمع عنها تحت سلطانه لم تخرقوا سلطانه والتعليم الغريبه اللي بتمشي في الكناس دي تحت سلطانه وبسامح منه وفي توقيته وداعش وحرامه قول بقى زي ما تقول يعني كله تحت سلطان الرب وصل لك الإعلام ده ولا مش وصل لك لو مش وصل لك مش هتواجه العالم إزاي تطلع تقابل العالم إزاي وانت مش وصل لك الإعلام ده. لو دخلك شك واحد في المية إن الأمور مفلو مفلوطة من يد الرب هتواجه العالم إنه طبيعي نتعب طبيعي نتعب ومنهار الرب يقول لك التفت التفت إليها بص صح بص في الاتجاه الصحر لازم كل يوم نقعد قدام الرب ده يعني وانت بتخش تخ... تقعد في المخدع اعرف انك مش قاعد امام يسوع المصلوب. لا هو بيقول هنا عن نفسه ايه كن ميتاً وها انا حي الى ابتة الابتة نقعد قدام يسوع الحي الى ابتة يسوع ده بالصفاته اللي احنا هن يعني لو بقى عندنا وقت هنقول بسرعة كده الحاجات اللي هو مذكورة عنه هو سلمك اللي بتصعد ملائكة الله وتنزل عليه البركات أو الأمجاد اللي بفرخصه دي من حق لو أنت عضو فيه بسك قارن بقى ده إبراهيم العهد القديم اللي كانت تصعد وتنزل الملائكة على العهد اللي معاه بص ده يسوع ده ده يسوع الإنسان ها مش مجده قال الله مجده الله لا يوصف لما جه في سفر يصف الله جالس على عرش قاعدوا لنا شبه حجر يقيق ويشبه لأن ما تقدرش توصف الله لكن المذكور هنا والموصوف هنا هو يسوع المسيح الإنسان اللي قام من الأموات بجسد ممجد وصعد وجلس عن يمين الآب في الأعلى الأنجيل معانا لغاية مقامه صعد محدش قال لنا إيه اللي حصلت سفر الرؤيا بيقول لنا لما جلس عن يمين الآب بقى شكله إيه هو لازم الإعلان ده يتقري بعد الأنجيل على طول لمح منه ظهرت في ظهور الرب لشاولد برسوسي لما الرب, الرب تقابل معاه على أبوها بتماشق شاف بس شاف ملحقش يشوف لأنه هو شاف النور الأعظم من لمعان الشمس بس أول ما النور أبرق هو تعامل فما شافش حق. لكن يوحنا ما تعاملش وعرف يوصف لنا لأن رب قاصد يديله الرؤية دي يكتبه لنا وينه فاللمحة اللي شافها شاول الترصوصي كات ياسوه ده اللي شافه يوحنا ووصفه لو الرب دينا وقت خلونا بسرعة كده نقول بعض الحاجات اللي هو بيقولها عن نفسه أو بيقدم الإعلان ده عن نفسه بيقول قائلا أنا هو الألف والياء يعني أنا هو الألف واليال الألف والياء هما أول الحروف الأبدادية وآخرة يعني كل الكلام كل الكلام يتركب من الحروف الأبدادية من الألف للياء بيعملوا كل الكلام فلما رب يقول أنا هو الألف والياء يعني أنا كل الحق كل الإعلان اللي الله عاوز يعلنه للإنسان أنا هو يعني مفيش حاجتين مش محتاج أجيب حق من حتة تانية مفيش حق ناقص أنا محتاج أضيفه على ما قاله يسوع المسيح وإحنا كنا من مرتين فاتوا خدنا أنا هو الطريق والحق والحياة هي نفس المعنى أنا كل الإعلاني بالإعلاني أنا كل ما يلزمك أنا كل ما يريد الله أن يقول لك ده معنى أنا الأولى كل يوم اخش اقعد قدامه اقول له انا مش محتاج اي حاجه غيرك انا مش محتاجة. أنا في احتياجي النهارده عندي عندك انت عندك ليا كلام يناسب حالتي نور لا هروح لفلان ولا هروح لعلان ولا هستنى يجيلي نور من هنا ولا نور من هنا انت الالف والياء الاول والياء مهمه اول حاجه يعني ايه انا اللي بدات العمل وانا اللي هنقيه لنبيس بيحاول يوهم يوحنا وبيحاول يوهمنا ان يسوع ابتدى حاجه بس مش هيعرف يمينها ده الاحق اللي, اللي يصلي الرب ابتدى معاك سكه بس خلاص كانت البدايات حلوه كان في انجاز كان في نقله بس دلوقتي انت بالك قد ايه مفيش جديد خلاص حتى عاوز يوهمك إن كان يسوع بيبدأ معاك حاجة بس ما هوش قادر الشر أقوى من إنك توصل للـ يسوع بيقول أنا الأول والأخر يعني إيه؟ أنا عمري ما ابتدي حاجة ومنهاش إبليس عاوز يقولك أنت ابتديت مشروع فاشل مشروع الكنيسة ده كان مشروع فاشل ابتديت بداية جميلة ورائعة لكن بعد شوال أمور خلاص تعثرت الكنيسه كده شكلها مش حاجة هتكمل رب يقول ليوحنى أنا الأول والآخر انا اللي ممسك ببدايات الأمور وأنا اللي ممصد بنهاية الأمور حياتك من بدايتها لنهايتها في يدها مش في يد أي حد جيد اللي حط لها كلمة البداية هو اللي حط لها كلمة النهاية واسط في كده ان ممكن تبقى الدنيا ضاعت او فلتت بايد الرب الريس بيقف على الشك ده عليك. لو عندك شك واحد في المية بيبقى هو ليه ارض في حياتك يقف عليه ويملا بقى شك الشك ده يملاك ويبتدي يرتب الظروف اللي تؤكد هذا الشك فتدروش ارض وقف كل يوم قدام الاول والاخر الالف والياء له الذي تراه اكتب ايه الذي تراه المشهد اللي هو جيداً مشهد الرب في وسط المنائق السابق يقول له ابعت الكلام اللي انت شايفه دلوقتي انا ظهرتلك كده بشكل ده الظهور الرب ظهر بيه يحنى قال له المشهد ده اكتبه وابعته لكل الكنيس واحنا كل الكنيس احنا مجدنا الكنيس فالرب موصي يوحنا بيقول له المشهد ده لازم يوصل لكل المؤمنين لكل كنيس انا غالب انا ممجد انا انتصرت مش لسه هنتصر انا أنا الغالب فالتفت لأنظر نقلة من واقع مؤلم الاجتفات دي واقع تاني التفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي ولما التفت رأيت سبع مناير من ذهب. ايه السبع مناير من ذهب؟ رب شرح بعد كده يمكن رب مسميها إيه؟ مناير يعني ايه مناير؟ زي ما كان أخي نبيه بيقول الشهاد إن نورة هي الشهاد فالرب نسمي الكنيس مناير احنا شغلتنا ايه في العالم الرب سيبنا نعمل ايه ننير ننير للعالم هنجيب النور ده من بننير العالم منين من, من وجهه الذي يريد الشمس فيه هو شفت زي كل بركاته من حد انت كل ما هتقعد قدامه تتملق بنور وجهه هتبقى ايه؟ منارة لكن افرد الكنيسة ليست مصدر للنور خلي بالك هو شمس لكن الكنيس ايه؟ منائر المنارة مش مصدر للنور المنارة لازم تنور حد ينورها هي مش بتشعل وحدها المنارة مش منبع نور المنارة دي لو فضي منها الزيت ان خلاص بتنتفي لكن الشمس دي نبع نور فالرب شمس إحنا إيه؟ مناير يعني يوم واحد ما ترادش قدام الرب وتنتلق بنور وجهه واجهه تنتفق تبقاش مناير إحنا عندنا كيسة منك سبعة دول اسمها الأولوكية مش من خالص معفونا ما بتشهدش مفيش شهادة عن الرب رأيت السبع مناير من ذهب طب من ذهب ازاي يعني جايبه الذهب ده منين طب ان هو لابس على صدره منطقة من ذهب يعني كل اللي في الكنيس هو جاي منين منه احنا اتفقنا هو السلم بتاعه كل ما اخش فيه كل ما ازبط فيه كل ما هاخد منه في وسط السبع مناير شبه ابن انسان ده بياكد ان الرب هنا لا طول لا لسه ما قدر هدوه ده إحنا ما نعرفوش قصة نمشي نشوف لا مجد قدو كإنسان فالإنسان يسوع المسيح اللي دخل للأقدس كسابق لأكمل اللي من حقي أنا بما إني إنسان إني يبقى فين أن تبعت نفس هذا المكان بما إنه هو كإنسان وصل إلى هذا المشهد فأنا كإنسان هاخد منه هو وصل إليه بشكل كامل أنا مش قادر أوصل إليه بشكل كامل بس أنا من حقي أخذ من هذا لأنه إنسان هو إنسان وعاش على الأرض كإنسان وجرب في كل شيء مثلنا أطاع الله زي ما قلنا نبقى نبقى ورضي عنه القاب السماوي فلما أقام من الأموات أقامه وأجلسه عن يمينه في العالي وده له المشكل ده يكون بالشكل إذا أنا وإنت أقلنا معه وجلسنا معه في السماويات من حقنا نأخذ من نفس هذه البهد زي ما عقوب لقى نفسه كده فجاه بياخد من بركات حد تاني ابراهيم ياخد الميراث والارض والاولاد ومش عارف ايه انا النهارده باخد مما ليسوع المسيح ده لي ليسوع المسيح ده السلم بتاعك النهارده شفيع ده الارض اللي انت بتتحرك عليها متسربلا بثوب الى الرجلين ايه ليها... ليه معنى طبعا الرب في اتضاعه لما كان على الأرض يقول الكتاب أنه خلع ثوبه واتزر بمن وانحنى عشان يخسر ببليل تلاميزه هنا يسوع ليس الخادم زي ما اتفقنا دي مش صورة يسوع المبتدع اللي انت تعودت عليها في الأقليل يسوع القاضي ده كان بيلبس ثوب متسرجل إلى ببليل ده كان القضاء في العالم القديم اللي كان معروف وقت ده لابس ثياب وده مش في مركز الخدمة ده مش يسوع اللي انت شفته يوحنا في الارض عشان كده يوحنا على فكره وقع عند النيكه كميت برضو يعني لقى نفسه قدام حد هو يوحنا نفسه اللي كان بيحبه جدا وبيقعد يتكئ على صدره لقى نفسه مش عارف يعني يعني يعني غريب جدا بالنسباله له متسرب بثوب الى الرجلين وتممتقنا عند سديه بمنطقة من ذهب. القضاة كانوا يلبسون المنطقة دي على الصدر. البلومون كانوا يلبسون المنطقة على الحقاويين. هذين الحكام كانوا البلومون يلبسونها على الصدر. يعني دي منطقة من ذهب على سدي سدي أو الصدر مركز القلب. أي يسوع حاكم وقاضي ومسيطر بالمشاعر وأحاسيس من ذهب لا يعرفها العالم مشاعره نقيه طاهرة سمية راقية على هذه الأساس من المشاعر هو بيحكم وبيحكم قضاة البشر تضمن طبعا يكون صح لان في دوافع كتيرة جدا مش سليمه في مشاعر يتحكم في القضاء تأثر في القضاء يسوع هو الذي يحكم نشوف حكمه في سفر يقول له طبعا اللي عنده وقت يرجع يقرأ يعني بالعدل المطلق المحبة الكاملة حتى وهو بيدين الأشرار وهو بيدين بعد ما قدم محبة كاملة لهؤلاء الأشرار فاكرين يا هوزن يا يسوع عارف انه هايبون هونه و لحظه لحظة بيقدم له الطعام بيبنس اللقمة ويقدمها له لآخر لحظة بيقدم له عمل المحبه رغم أنه هو, هو بيقدمها له ويل لهذا الإنسان خير له لو لو يولد بس الحكم اللي يصدر على هو ده من قلب من ذهبه من شخص قدم له كل المحبة كل الرعاية اللي يتقدم لكل التجميز يتقدم له ويمكن أكتر لآخر لحظة ربكم يقدم له خير القاضي ده القاضي اللي متوانطق بالذهب أنا حيبها رفه ده مثل. يعني أنا حيبها رفه ده فاكرين في المصموعين اللي بيقول له اختبرني يا بره بيحب يحب حد يختبره يعني بس أنا حابب بجرح المشاعر العظيمه المشاعر اللي بتحبني من اعمى بحبك مشاعر الدهب المشاعر اللي زيف نظيف ولا زملي حكمها حب, حب صح محبوب انا بحبه اختبرني يا الله واعرف قلبي امتحنني من فضلك امتحنني طب ده هيحصل ازاي بين كل يوم الصبح واوش عقب في قدام هذا الشخص واقوله في كل يوم امتحنني وانا قبل حكمه ليه لان أنا عارف الحكم ده طالع من قلب بيحبني قلب ده مشاعر صافيه انت عمرك ما هتحكم علي ظلم عمرك ما هتحكم علي وانت واخد مني موقف او متجني علي كل حاجه من دي لو وقفنا فيها هناخد وقت طويل لكن بنحاول عشان الوقت بتاعنا على الاقل ناخد الجزء ده وده. اما راسه وشعره فالأبيضات كالصوف الأبيض كالسلق شعره وراسه أبيض لنه معناه؟ المعنى الأول القديم الأيام الشعر الأبيض يشير إلى ثانية سابعة لو رحت الثانية السابعة تلاقيه بيتكلم عن واحد اسمه القديم الأيام ستقال عنه الإله القديم لنا مالجا طيب مين القديم ده؟ مهون الآن عنه في الحنة واحد ده. في البلد كان الكلمة حاجة قديمة أولي الرب قال له قبل أن يكون إبراهيم لحاجة لنا عليه أنا كابل مش أنا كنت مش قبل أن يكون إبراهيم أنا كنت يعني أنا قابليه بشوية يعني لأ أنا كائم أنا كائم القديم ده يسوع المسيح اللي ظهر في الجسد وعاش فترة محضورة في السطينة هو نفسه القديم الايه وقد تعني مره حاجه تانية برضه هي نقاء الفكر او الزحمه زي نقاء القلب دهب في نقاء الفكر نقاء الزحمه الذي صار لنا حكمه من الله انه الفكر الأبيض طيب بعد كده بيقول وعيناك بريد نار من تحبش عليه يبص لك البصه كده يبقى من جوه الابد بس بصه وصلي بص نفسك شايف نفسك باللي انت حاولت تخبيها على الناس كلها كل السن وطبقات ورا طبقات ورا طبقات بنحاول نخبي حقيقه انفسنا الى ان نقف امام الذي عيناه كالاهلين والنهار حاليه فاحصه على فكره دي احساس ماتخوفش زي ما قلت انا حابب افرق قدام العين كل يوم ببش اقف قدامه واقوله له بصيلي بصيلي دعليم بلقيد ابن الله خليني اشوف نفسي ساعدني اشوف نفسي انا ساعات اخدع نفسي كتابي لنا القلب اخدع من كل شيء وهو نتيس بيخدع حتى صاحبه حدش يعرفه غير الرب فلازم كل يوم كده تقف تقول له رب انا عاوز اشوف نفسي دعليم بصي لي رب يعنيك اللي زينا النهار دي اللي يخاف منها هو اللي مش عاوز يكتشف، اللي مش عاوز يصرر الحاجة لكن زي ما قلنا في المصمور اختبر من الله قصي لي اكشف يكشف ده اكشف ده في المسيح ده يسوع اللي لازم اسكت فيه كل يوم ده اللي هيجيلك من عليه كل الخيرات لو انت مش ثابت في الشكل ده في يسوع ده ينقص بالكثير ورجلاه شبه النحاس النقي كانهما محميتان فئتهما النحاس في, في كلمه الله يشير للقضاء ليه ربنا لما قال لهم في العلقه دي عملولي حيبه الاجتماع حط في الدار الخارجيه حاجتين للتنقيه شغلتهم التنقيه الدائمه او القضاء على الشر في شعب الرب حاجه اسمها مسبح النحاس ده تريد يتقدم عليك الزبالح الدموية والحاجة اسمها المرحلة كانت برضو معقولها من المعايز ليه فيها مية للاختساج كنا قلنا مرات كتيرة قبل كده ومفيش مانع نقول تاني تطوير في حياتنا بيحتاج حاجتين بيحتاج الدم وبيحتاج الماء و... الدم عشان يدفع بجرد الخطيئة كل الخطيئة أنا بعملها بجردها دم فاكرين برح مسبح إبراهيم كان يبني مسبح وخيم لأنه حس دائما ان اكيد في خطيه محتاجه غفران من الله فانا بالنسبه لي المسبح مبعادش في عندي مسبح لان مسبحي هو مين الرب اللي قدم نفسه ودخل بدم نفسه الى فكل يوم انا بحتاج تطهيره بالدم للخطيه وبالكلمه اللي هي الماء الرب طهر الكنيسه مقدسا اياها بغسل الماء بالكلمه ده تطهير العملي انا الخطيه اللي بعملها دي بحتاج غفران الدم ليها وبحتاج أن الرب يفتح كلمته بالدهنة عشان ما أرجعش أعمل الغلط ده ده الغلط ده ما هو سببه يا قلة معرفة يا عدد معرفة يا جاهل لأي فأنا بحتاج الدم للتطهير عن قدرة القضية للأمر القضائي بحتاج الكلمة تغسلني عشان ما أرجعش أرتكب الفعل ده ده ده وأعرف إيه الصحة المفروض أكون أعمله بدر الشريط بصة مش ده مباس يعني مش انتان انا منغضبت تحت الدم فتتغيفر يا القصة مش تتغيفر، القصة تتغيفر ومترجعش تهين ان الطهر ببسل الماء أو ببسل الماء بالكلم ما رب يغسلني باستمرار بكلمته فكانت كاهن قبل وينفع يدخل إلى القدس ليمارس وظيفته كاهومنتية كان لازم يعدي على الدم لازم يعدي على المرحلة المي طيب انا بقى في العديد، عدي على ايه؟ إيه اللي من النحاس بقى دلوقتي رجلين وامتى بتطهر ازاي بتطهر إني اقعد عند رجلين اختارت مريم المصير الصالح عند رجلين الرب رجليه كان نحاس رجليه هي رجلين القضاء اللي عدد في النار اللي عدد في قضاء الله على الصليب الرب هو اجتاز قضاء الله على الصديق. وأنا عند رجليم يعنى يا بيدي يعنى يا بيدي يطهرني من اجره الخطيئة بدمه كل يوم بيغسر دمه عليا وكل يوم بيغسلني بالكريم وأنا عند رجليم أنا عنديش من النهاردة مسبح نحاس ولا عندي مرحلة لكن عندي نحاس برضه رجليم رجليم إزاي رجليم إشارك السلوك إزاي اسلك سلوك طاهر محتاج أعبد عند رجليم وأسمح للقضاء الله ابن مال السلطان وفي حياته سفر الرؤيا كله سفر قضائي هنبتدي من من سحات أربعة وخمسة وستة والحاجات دي نشوف قضاء الله على العالم بس قبل ما رب يقضي على العالم بدل القضاء من يا عشان كده ابتدى بالكنائس السابعة وقضى في وسطهم قبل ما يدفع يقضي في العالم فأنا كل يوم بقول له اسمح لي أدخل وأقترب من قدمي من النحاس عندي عندهم واتعلم يعني ايه تطغير طهر سلوكي طهر مسلكي في الحياة رجليها شبه الناحس النقي كأنه حمياتان في الأتون صوته كصوت الياه كثير أنا كان في كزيرة أصلاً والفي كزيرة ده لحد جرب يعني تعرفش تسمع نفسك من صوت الأمواك وهي عمات في صخور الشاطئ بس هو فوق ان صوت الرب هو بيتكلم اعلى من صوت المياه الكثيره فاشاره للصوت اهو الرب بيتكلم بصوت ما فيش صوت يعلو على صوت الرب كصوت المياه الكثيره ومعه في يده اليوم سبع كواكب اللي هم قدام السبع كريس احنا كنا فاهم ان هو اللي بيخلق. هو او فاضل ولو وقع الدنيا هتخرب واحنا ساعات كده في كبرياتنا الإنساني المعداد يعني أني كل يكون حالفين حسن خدمته يعني يعني يا هنا يا هناك وإنه هو لو بس حصل له حاجة الدنيا تخرج لما ما لش حاجة أخرج المسؤول عن الخدمة والخدام هو شخص رب بيبقي نفسه لنفسه شاهد باستقرار يعني وبيعرف يوكين لنفسه الخادر المناسب والجناء المناسب في الوقت المناسب شرف لي يكون خادم للرب طول ما هو عاوزني كده وطول ما هو قابل كده ولسه ليه دور لكن الخدنة مش واطفة عليه الخدنة مش واطفة على حد وصوته كصوت مياه كثيرة معه في يد اليوم من سبع جواكب سيف الماضي زوحى بدين يخرج من فمه اللي هو كلمة الله زوحى بدين لأنه يقضي في شعب الرب وبيقضي على العرب كلمة الله لها كلمه الله اللي احنا السائلين عليها مطهره بمثل الماء بالكلمة في وسط شعب الرب وفي نفس الوقت كلمه الله تستخدم مع الاعداء للقضاء والموت والهلاك فهو سيف حدين يعمل عملين في وسط شعب الرب له عمل وفي وسط الاعداء له عمل ووجه الشمس اللي علاقنا عليه وهي بتضوي في الكون ده واحنا بنشوف كده وهو وراه الاحداث بتقول الدنيا ايه خربانه الاول وانا في كل امتى يقولوا زمان موسى طلع على الجبل قعد بعيد يوم هو نسي وشه بيلمع ليه اهو هو قاعد قدام الشمس التي تضيه وقوتها ده بيقولوا احنا كمان نلمع من مدن إلى مدن سكة معروفة اطلع أورد بين الشمس في قول ديلي لما أشركت على واب دمشق يعني شاول ملحج شاف نور تكلم عن الشمس هو كعمر بقى بقى بقى بقى لكن أنا من حق كل يوم أدخل بقى أورد بين الشمس وقول له اشرق حاليا اشرق حاليا هو شمس اللي الخبايا اللي في الشمس ما حدش يبقى يستحبه منها أو يخذي عن حالة عنها عيش في النور من فردك ارتبط بهذا الشفيع بتاعك السلم بتاع بالمسيح اسبت فيه يقوله كل يوم نورني ونور من خلالك من غير ما تاخد بالك وانت مش عامل حسابك خالص هتقعد قدامه وتطلع الناس هقوله بوجه ام نور من غير ما انت تبقى عاكم عارفك الناس ما بتحبش نور قالوا لـ لـ لـ لموسى مش امتغطتي واسمه من فردك مش عاوزين نور الناس مش عاوزين نور فموسى اغطت وشه لكن انا بحب النور حب النور خش كل يوم قعدوا قدام الشمس بلاش خفايا الخزي اللي ممكن تبقى موجودة في حياتنا وإحنا بايبين عن الشمس كل يوم خش اقعد قدام وقلوا نور عنا اكشف كل الخبايا فلما رأيتوا سقطت عند رجليك كما سبب كل اللي كان جوه يوحنا للاسف كانش صح كان ابليس بضخامه جدا تعبه جيد جدا لما شاف ان الرب حبيبه اللي هو بيحبه في قمه مجده كما لو كان فيه حمل ثقيل هو كان مانع نفسه يقع تحت الثقل لانه فهم ان هو المسؤول انه يشيل الدنيا مجرد ماعرف ان الرب هو مسئول ترك نفسه يسقط عمري ليه كمان حاوز اقولك او مش بتوع عن دي كل يوم مش هتعرف توليها لو مش كل يوم انت بتاخد في مجد الرب واقع قدامه سجودا واحتراما و... وتقديرا واعجابا هتطلع بره هتنخدع بأدوء العالم هتنخدع كذيب العالم الروجة دي لازم تبقى الرب قال يوحنا اكتبها وابعتها لكل الكنانس بما فيه محبت فلما رأت رأت صغطت عند فوضع يده اليمنى يدولون وقال لا تخف أنا هو برد يريد الأول والأحلي يعني إيه؟ إنت جواك يوحاناً أنا بتريد حاجة بس لأسف تجد مني ومش عارفها خلاصها أحليدي أنا الأول والأحلي والحي وكنت ميتاً إذا لمش لهوته لهوته لم يموت في يوم من الأيام الحي وكنت ميتا إذا دا يسوع المسيح الإنسان اللي احنا حبيناه وشوفناه بيتصلي وشوفناه بيتألم لأكلنا هو كذا مات لازم تتميل بالإعلان ده ها أنا حي إلى أبد الآبدين لي مفاتيح الهوية والموت الإعلان برضه رب له السلطان على الموت النفسي اللي هي الهوية وموت الروح الهوية والموت الهوية لما كان النفوس بعد الموت والموت هو مكان المائسي فالموت والهوية في سلطان الرب كورونا لما دات الناس كلها خافت من الكورونا وفي سأولاد وفي مؤمنين بيموته وفي مؤمن بذوره خاف من اسكان شفيعا السل بداع له مفاتيح الموت والهوية لو سمح بموت أو سمح بعد بصرحة يقوم في يده وانا لا أخاف لا اخاف لأنه هو له سلطان من ابو يومه لسه عاوز اقولك الامر عشوائي ولا اي حد موتى ممكن يصيب اي حد في اي وقت الامور تحت سلطان الرب لو سمح لي بالموت يبقى هوشه في الخدمة خلصت استريح من أتعابي واعمالي وتابعني مع المسيح زاد افضل جدا لي بالحياه ولسه في مسؤليه هاخش قدام كل يوم واقوله حملني المسؤليه اكتب مرة رايت وما هو جاية وما هو عديد أن يكون ده تأسيم سفر الرهي على فكرة الجنب اللي يتأسب لنا سفر الرهي التلات حاجات أول حاجة المرة قايت اللي هو شكل الرب اللي هو شفه يقول له قلت اللي انت شفته عني ده لازم نوصل لكل المؤمنين أنا كده دلوقت أنا مش المعزوم للتعلام المطل... المجلود المتقلم لا أنا دلوقت كده أنا ممجد آآ ودلوقت مش فينا بعد مش هتمجد فهو كده دلوقت ما رأيت وما هو كائن اللي هم صاحين الجايين هي الكنيسة في ربط ورها السبعة ديه موجود دلوقت لو كان عندنا وقت كل يعني على أقلنا خدنا أسماء الرب في السبع كنيس بس كده دلوقت بتعمل خلاص وما هو قاتي بعد كده اللي هو ما بعد اهتطاف الكنيسة اللي هو صفر هو من أصحاح أربعه ولللتطالع طيب انا هقول بس ايات واخر عشان ما نطولش عشان نبقى برضو خدنا ده ضمن الكلام يعني ضمن الكلام وفتحنا فتحنا تسعتاشر 19 مثلا عدد 11 ثم رأيت السماء مفتوحة واذا فرس ابيض ورجال جالس عليه يضع امينا وصادقا وبالعدل يحكم ويحارب عشان كده قلنا سفر رؤيا سفر الرب الحاكم او القاضي عيناك لهيب نار نفس الإصطاد لأن أولاها عيناك نار على راسه تجاهد كثير له اسم مكتوب ليس احد يعرفه الا هو متسربل بسور مغموس بدم كل اللي هو المجد يصار فيه دوت كان بسبب سفكه للدم على ويدعى اسمه كلمة الله في البدء كان الكلمة والأبناء الذين في السماء كانوا يبقعون على خيل أبيض لأيسين بازل أبيض وعقية من فمه يخرج صيف ماضي لكي يضرب به الأمم لبس صيف الماضي اللي خارج من فمه بيطهر الأممين وبيغسلهم وبيضرب به الأمم في نفس الوقت وسيرعونهم قديم من حديد وهو يدوس معصارة خمر وصخت وقدق الله القادر على كل شيء كان حصل في الوسط في الصحات الفوسط لما تفلحت الهدوم والجماعة والأموري كلها الله الله الله ولموا على ثوقه وعلى فخزه باسمه مكتوب ملك الملوك رب العيب الله ده القادة اللي لسه مش حصل دلوقتي يعني الشكل اللي هو شافه في الجزيرة ده اللي حصل دلوقتي الرب دلوقتي كده لكن كنه بقى يأتي إلى العالم ويدوس معصارة غضب الله ويحكم الأمم دي بيست أحداث مصطفى بس الأحداث ستحدث كل يوم. هسا لو فتحنا صحر واحد وعشرين يقول سبنا رأيت سماء جديدة أرضاً جديداً لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضطرة والبحر لا يوجد فيما بعد البحر لا يوجد فيما بعد نقول أن يوحنا كان بباصص على البحر حاسس البحر ده فاصل بينه وبين الكنيسة بينه وبين شعب الرب قبل البحر لان يكون في ما يعني شعبه فيه فواصل شعب الرب سيد الجمعة أنا يوحن رأيت المدينة المخدسة والشريمة الجديدة نزلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس ليه لان البحر اللي يعد موجود فيه مباحب في الكنيسة قولها بقيت ايه؟ عروس واحد بقيت النهاردة لسه فيه فواصل بين شعب الرب ابليس عام فواصل بين جماعات مختلفة شعب الرب لما البحر لا يوجد فيه مباحب لبقى الكنيسة لبقى ايه؟ عروس واحد ماياء عروس مزينة لراجلها مع صوت عظيما من السماء قابلان هو الله مع الناس هو سيسكن معهم هم يكون له شعب الله نفس يقول معهم إلها لهم سيمسح الله كل دمع من عيونهم الموت لا يقوم فيما بعد لا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت لو عندنا رأتكم تكون من كلام سمين جدا لو قرينا حالة في 22 ده نهاية الإعلام إنه وسط الرؤية كله هو إعلام عن يسوع المسيح. بس ده القاتل دي جزت حاجات ما جاتش يقول وراني نهرة صافية من ماء حيانة مع كبرور خارجة من عرش الله والخروف على التمانية بيقول وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا وحين سمعت ونظرت خرجت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا الإعلان دا اتنقل من الله للقابل يسوع المسيح ويسوع المسيح نقله ليحنى على يد ملاك بالصحاح الأولان اللي احنا قرناه كان مباشر الكلام من الرب ليوحنا، لكن من الصحاح البقاء لما يحنى طلع السمع عشان يشوف ما سيأتي بعد كده تكفل ملاك بأنه ليقل له الإعلان يوحنا من فرد فرحته بتلخبط يعني مع السورة أي حد لو في مكانه كان اتلخبط يعني حد يجيبك من قممه اليأس والاحباط ويوريله في المجد العظيم ده فتتلخبط فعاوز يسجد للملاك هو عاوز يسجد خلاص يعني هو حس عاوز يسجد فهيسجد للملاك اللي بيوريه ورجيله هذه الأمور الذي كان ينظر زو يسمع هذا هنا سمعت ونظرت خرائط لا اسجد امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا وقال لي أنظر لا تفعل لاني عبد معك ومعك إخواتك الأنبياء والذين ينفذوا أقوة هذا الكتاب الزجد لله وقال ليجا تختم على أقوال نبوض هذا الكتاب بأن الوقت قريب الوقت قريب من كل الأموضي ستتحقق على الثمنتاشر نختم على بعض السفر بيقول لي أني أشهد لكل من يسمع بأقوال نبوض هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحزف من أقوى الكتاب هذه هو يحزف الله نصيبه من سفر الحياة والمجينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب يقول الشاهد بهذا العام أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب تخيل أمامك يسوع اترسم قدامنا كتير الراعي الصالح اللي شايف خروف حضنه اترسم كتير قدامنا المصلوب المهام لكن رب النهارده بيرسم قدامك إعلان لازم يبقى موجود في ذهنك كل الوقت الممجد المنكسر المقصد في يده كل ما يجري في الكنيسه وفي العالم لا يوجد شيء يجري في العالم أو في الكنيسة لا تقص من مجد الرب زر وح. إحنا كتير بنطلب وحنا بنسمع الأخبار نعرف نقول إذا ده كنيسة دي مش بتمجد الرب دا الرب هنا بيتهم حاسب رب ليه وهم الرب مكرم ومدير ولو وجد في مكان كنيسة أو شعب أو فرد غير أمين في كلمة الله وغير أمين في خدمته ويهين نفسه ولا يهين يسوع المسيح يسوع المسيح لا يمكن أن يكون يسوع المسيح في مركز المجد في المنتصر كل الأمور في يده ما تتلنش حتى لو أنت تسمع أخبار سلبية جدا إبليس عاوز يحدثها إبليس عاوز يرسم صورة سلبية في عين كما لو أن الأمور خربت بمية الله كما لو إن الرب كان الأول لكنه ليس الأخير. رب يقول أنا الأول والآخر. رب عليهم دفع لي كل سلطان في السماء وعلى الأرض. رب عليهم الجملة دي وهو في التضارب في ذكر رؤية الفوفي. الجملة دي معناها معناها إنه هو بي معناها إنه وجهه يلمع كالشمس في قوته. لا يوجد منطقي. هذه الشمس، لكن إحنا اللي بنحول عنينا عنه إحنا اللي بنبص في المكان الغلط رب نقضي أيامنا في ظلمة، نقضي أيامنا وإحنا مبتللين وبعبانين، بس عاوز أقولك مش لأن الشمس مش موجودة كتير إحنا بنغلط بكلامنا ونقول للرب كما لو إنه مش موجود، الرب مش مشرق ربنا لا مفيش لحظة هو مش مشرق فيها لأنه شمس لكن ممكن تبقى في لحظه أنا مش باصص على الشمس فبشوف الدنيا برنامج علمنا رب ان نلتفت لننظر الى شخصك ان نحول عيوننا عن المعوقات وعن كل ما يروحي به ابليس الكذاب لينا وننظر دائما ونعيش دائما عند اقدامك نتطهر في كل يوم نتقدس في كل يوم نفحص في كل يوم نكمل المشيئة في العالم يا ربك في كل يوم واثقين ان الازمنه والاوقات هي في يدك وانك تعرف ان تضع حدا للبحر وانك ستضع حدا للشر في هذا العالم في توقيتك هذه الوجوه نتركها لسلطانك لكن يدينا في كل يوم نكون عبيدك الامناء الممتلئين بمهدك ناقلين لهذا المجد للعالم يدينا نكون قدام شمسك كل الوقت عشان وجوهنا وهي تلمع ترشد عنك وتشير اليه عشان نعرف نكون ولو منارات مضيئة نور قليل جدا أعطينا أن ننكس ساعات طويلة أماناً أيها الشمس أيها النور الكامل لناخذ من نورك وننزل كمنارة لهذا العالم المصير في اسم المسيح